حديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد مسلمانا في عمر خواه عليه الصلاة والسلام لحديث يكذاكاء عبد الله كره عباسي امو بومان ذا جاريتا وذا ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا واتاه او كتا تام ايماني تشتوه كبسيشة رازي بيت او كسل ايمان جيشتوا لا اسلامتي حاليبوا كاموتجي باوري كردوا كبسيشت رازيبيت يا كم بو رازي بيت ك الله بتنها فاريستراويچ ما بويه بالله ربي رازيبيت كتنها تنها خوافاريستراويچ كتي ترناس كتي ترشايو دوميا و بالاسلام دينا و الرازي بابا بي كديني بيت غير اسلام هجتي تشتر ديني نبت بهج ديني تشتر رازي نبت غير اسلام كانها باسلام نبت سيميا و بمحمد رسولا و الرازي بويكا محمد عليه الصلاه والسلام السلام نراوي خواتي بولاي بكتي تراضي رازي نبت شوين كتي تر نكبت هركتك باو سيج درا او تام ايمانك ردوه چونك ايمانك تام تشاج خويها ايمانك للذات خويها والله تام ايمان زور له تام خواردنه راب همو خوش كان دنيا زيتر بلغش له الاوا اگر ايمانك و نودل او انسان لفينا اخواه ما لك شي تبخشيه و هر و ها کات کشید بقشه و هر و ها جیانی خوش ولشید خوشید بقشه دفن نیکوده با چون ک ایمان که لاگورتره ل نفسی خوی ل مالی ل مندالی ل خیزانی ل جیانی ل همونشی که بلاگریمتره ایمان با چون او ایمانیه کجیانی راحت قینه و بردوامی اگر ایمانی تواوت هبه تامی ایمانت کرد لا دنيا ده خوش حال وبخت من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. فرورد جارز فرمه هركتك. إما عملي صالح بكال كل دويش عكب جنيا فياو وإيماني كراتو درستي بخويك فرورد جاره بيت. أو لا دنيا ده ديجين جيان تواو خوش. ولن نضيعهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولقيامت اجد فادشت يدين وببرستين شوا لدنيا ده خوش حاله لقيامته ببرستين شوا دا فوقا فادشت يداتك شي او كتايك ايمانيها كوانت لذتي ايمان لهمو لذتي خوش ترى او كتا عليك شويه هوا وارضوي عندكون لذته خوشيان لا ارذوي حرامي عندك او كثاني كماوي حرام دخول لذته كن وداد بينه او كثيك مشروب دخواته ولذتي خوي وداد بينه اويك داوين بيسي دكا لواداد يبينه بلام هيشي عند لذتي راسقيننين هيشي عند خوش حالي بر دوام متوا ورا ساقيننين تنها لذته خوش ايمان نبت بلام تشكاتك اول لذته ديت غلطه تشكاتك ايمان بلا توخلات النق اركيك بيت بهم بر اخو علي الصلاه والسلام كاتك كاتي نوجدها ذي فرميابيلال أرحنا بها أي بلال إستراحة من بدأ بوي بانج بانج بدأ بوي إستراحة كي نوجد كن لزت إلى ور بجرين بين مرتاح ببين أمر أيامي مسلمان حال من ويا كذلين بان واجك لك والخم من كي نوا بوي إستراحة كي إنك نوجد منك نجات من بلي نا إستراحتي بيا غمري خوا عليه صالحنا. واسراحتهم مو إيمان ذلك كبراسله إيمان حاضر به لذة اتراحت كي لخدي عبادتك لخدي نواجة كدايا لخدي يوجا كدايا للروج قلنا كدايا لحكرنا كدايا شي عبادتك بلاي اول لذة خوشيه نقبل اي وكل شي قرص به هذا الكل خويكاتو نجاتي بلي زو رزقاري بلي نخير ذاق طعم الإيمان إيمان طعمي خويه ابراكم كچو نال ضلطوا حمود يا بلاد توقيمة مئة تنهار زبون إخوان بيه من رضي بالله رب جافزين أوصير تتشيا كبيت إما في راضي بن أو تام تيجي إيمان دشي تدل معناه كإيمان الشوادل طوته بختورد دنيا قيامته بيه تسرف لازو خش حال دنيا قيامته بيه يا كميا من رضي بالله رب هركسيك راضي ببويك تنهار إخوان فرورد قاربة and الله Allah to Allah to the Almighty Where someone is happy, the power of God to the Almighty Where private evil will promise you Why is that preparation? Where he shuffleeth a bread ولا be How main works with your actions Where the electricity will be Bur%. Your 나도 and everyone will say, ely shall كبلي هوار ما كغير إخوان، وقولناك شرط لقلبك. أجربلي إخوان بتنها بفلسطين. إخوان جورنا القرآن ده حال أوانيب وباس كردون. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإيش ركبتيه تقولين؟ أجربيته ناوي إخوان بتنها بيني إذا ذكر الله وحده أجر إخوان بتنها ناوي بيني. بلين أي خوينا بس بلين يا الله بس بلين بنام إخوان. بس بين بفشت واري كفرتم ناران ذين قبول تانية و يشرك شرك به؟ أديك شريك بذاني يا الله يا حسين يا شعر عبد القادر تؤمنوا أو جا اسرح هذا كذا؟ أي او نخير او الشك والكفر قرآن أو باتي كردي بوهيك وايبرت قاعدة فرمة وإذا ذكر الله وحده ما قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أجرنا ويخاب بتنها بيني أو أنا كإيمان دل يعنديت هو يقول تانك دب كابلي بس بلي يا الله بس بلي بنائي خوا بس بلي بحشتواني خوا ملأ الساع خوا سري جنابتوا ترده بيت وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أقرب بيت بلي قينا كدليل قال خواش بابلي يا رسول الله يا غوسي بغداد يا حوار وكو خواش دلنا أو دل إهتوى أو أو بياويشاع كرز لك يا شعكان دكتور نازن بو سعبي شيطان وآجاي لخوا فلسطين نماوا خواتوی دوست کرده و دو به تنها بی فرستی، به تنها خواست بیولای بترسی، پشتی پی اعتقاد دوای بس او جینیر او مرینر نه، او رضقد دا، او دزبته ولاي خوي دو او بفرستی، جان و مردنت همو بخوابه. قول اینا صلاتی و نسکی و لله رب العالمين لا شريك له. بلا نوشکم حيوان سربرينم، خير كردنم، جيانم بقشتي، مردنم هرهمي لله رب العالمين بس بوخوات خواه، نت بو خواه في او خير مولود پیغمبر، بو دلن خير مولود پیغمبر، بو دلن خير خير اللي في نهاوی خواه في او بو شاك سور و ماموزتا، او نظر بو شیخ بریس، او همو شرك و قديمة، او او کساني واضلن بخواه لازين تنهابی فلسطين با شاك باید پیامبری پاسند فرمه. آو کسال دستی ایمان داشته که با خوابتنها راضی بیاد، که پروازگار و پرسترایی بیاد. الله بتنها. ذالک بیان الله هوا الحق. تنها خواب پرسترایی حقه. چی تنده برا رازینن بدن. رازینین بس با خوابتنها و پرستین. دلای پیامبری خواش؟ ای که من ویش نپرستین. و الله شند ها قاطلم لما کی امسل نسراء قافله عبد الرسول يا معبي عبد الله يا عبد الرسول عبد اخويا يا نسراء عبد الرسول قافله عبد في غنبر عبد الرضا قافله عبد الرضا شرك وكفر بقى اشكر تو ذا خولي تر قبر هلقريتول خوي هنا او بركتي في وائل خولي مادينهنااو توواشي پای ن خووشية. حيوان ل سرده بنظرري حیواني مك حیواني چوار قورن هیچ فقی چە؟ گوررسەکە ل لگە قوت وله او بأوزناني من منداڵیان ناب زر ببركته. أي حجد غقع ك تتاائت عقييدكها هالشرك كفرة او عجبود ب د چې تمای خوای پر شرك لو فهذا تبقى بقرية والراضيبة تنها خوافة إسرائية ويال غير خوافة كذلك أمل أميديت ونياء كذ نار حتيت و لا نابا كذبها نات و الله الصمت تنهى خوافة جنياز أميالت خوافة اشتيوانت ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو خوافة نار حتيتك لانابا ترد لا نابا ترد لابري وبوش مخلته كل دير رش عليك يا مولودنا متى بدر وخندرا وتوا يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك ايبر تريني مخلوقات كذني فناي في بقلم غيري تونه بكاتك بلاجي جورم تجد به تخوا بتعقلك او بخلي نوا كذني فناي في بقلين جله بيغنبرك بلامان تجد به اي اخوا شويه لبيسان شوا بلا يا الله مالي من الوذ به سواك غير اي اخوا غير تو كذني فناي في بقدم نگ بله ای پیامبری خواب کذیفانه ای بیام بگریم جگل تونه به کاتک بالای کم توجه بیه. بو آقایی دتمن بگوره. بو خواب پروردگار من لبی بچه توه. اوی کتوج روز کردو پیامبری شید روز کردو علی صلی الله علیه و سلم. که وقت راضی به بخواب تنهای پرستاد بیه. تنهای هوا به عناد ده. آو نافع ضاره سودبخش و زردرده سر لاده باد. اوی دومیان و بال دینا راضی اسلام دیند بیه. راضي ان برنامج بيت اسلام دستوري جان بيت من رضي بالاسلام دينا بويا خوي فرولد قال القران كيد هذا فرمي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هكذا غير اسلام ديني تي تي اختيارك او قبولناك خوي دور الليل لدنيا مولات الدنيا كيف خواتها بلان لير قبولناك بقيامتك ديني تي بو داناوي كخوي توي دروس كردوها هر اول ديني بو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه خويا جبرا ليقبلنك اوكث ليقبل أي اي حال شو شلون دبه لدنياده حريتي رايتها ازادته بكيف خاص فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن او كافر به با كافر به لدنيا او مسلمانه مسلمانه اي وقبركت شوك كفرت هل بجار بديني هل بجار وازد لا اسلام هنا لاخره حالي شلون لدنيا الله يا رب هو وهو في الآخرة من الخاصلين اخوة قلت فرمي الله آخرة لا لو كسانيك بولاوه اقري جهنم دحن فنا بخواه چونك توي مسلمان كإسلامتها البجارد قرانوذ بولاي حاكمه كخاوني أو إسلامه ادي اوكتيك اسلام هل نابجيره آيه قرانوه دوائي مردني بولاي أوكسي كبرنامكي بوداناوه يا همو من بولاي خواده قرانوه شن رواشي بجرايته ولا إخوان بلدينا كيتم نبيذة الدنيا ده حالتشون ده بيه بيلو وضعه فاتكوا فات الراضي ببوي إسلام دينه بيه غير إسلام هي الدين الشي تقبلنا كي أو جدينيش تنهاء يهودية ونصرانية الدنيا تنهاجوا لكو جاويتينية او أتخيالك الرجال بمسرقة كان ده فرمل خلي أيها الكاثرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد تأخير ده فرمل لكم دينكم والدين اي محمد عليه السلام. بو كافر مشرك أنا بل. أو إيه ودي فارس من نايف فارس؟ أوش كمن داي فارس إيه ونايف فارس؟ شونك ديني خاتم بخاتم لكم دينكم. ديني خاتم بخاتم ديني خوشم بخوش. سيري كفرمي ديني خاتم. كواتا إنسان لسه هرشتك بأودينه. بالله ينخواج نهاتك. فرمي لكم دينكم أودين تنا. هل شتك هوا بجيرد غير أو إسلامه خالد أبو لا eurenheelman informação, Scherer Education, See, Why New York do you think of any dive in Islam? The New York Times, teams argue your eso is not easy to speak, when you say luigi have values you say they don't know what they do We say you are scared of Islam You are scared of the whole church if the same word talked to your Israel These people don't know That may be كنا قبل الدين كشيء وصردمنا بده كأو أرجو أسمعني خواة دين أو طويل سريجنا كبك الله أو برنامج كشيء ودين كشيء وصردمنا بده كوأت دوامش بدين الإسلام راضي بيت سيم ين بتشيت الراضي وبمحمد راضي كمحمد عليه الصلاة والسلام نرال خواة تما شايكنا عليه الصلاه والسلام لقل خوا هاواريكتي لقل خوا فنائف يدجيري لقل خوا سوين دي بيدخري لقل خوا ناوي بيني بناوي خواف يغمبرنا راضي بك محمد ني الراوي خواي يعني تشي لك كد كتك بولايتو ني الرا بخير بي تشي نامي اكبيا او بيامي بيها توجيا تشي واجبل ترمانديك تشي امر مانبيك راو جيبجيكن چی مان لقادر کرد لای دور کبینا و شویند کبین؟ آوا ایمانهنان بنر لای شویند پیامبریخوا کبی علیه الصلاه فرمان کانی جواب ده کی خوشید بیوی لخد زیاتر چی لقادر کرد و لای دور کبین؟ بالا برزی کی تو بومرت بیخوا کف دیار رسول الله او تو لیت کشوا ندیند ماون عقل او اسلامتی نیه اگر نوجو او راضی نبودی پیامبر نر لای. Et lorsque Territ l'amour, on dit la échelle. C'est une élogie pour la lire. Les pé셋 pensent à la prière pour la بدو Dans اشهد Car, لا اله الا الله nationale vu le mot. Je Carbonite, Jésus revenir à Dieu checker nosang rebirths dans de ses segundes. Et je Carbonite et je Famine que là de votre réf świ qui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 بانه يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك عليه شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون الله ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان فقال رحمة ما تبكيه الذين كتحالين من زياتر ومن يبكي, يبكي فابندي دين كذب وآخر ما تبكيه استقامات ما يا أيها الذين آمنوا ال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون والسلام على رسول الله لحديثي اشترده كإمام أحمد وإمام نسائي رحمته خائق ورعيان لبريواتي من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه هركتك كتك بياني سيجر وإوارش سيجار بلت رضيت بالله ربا من راضين بخواة بالوزقار وبرستراون ببتنها وراضين بإسلام دين بيت والرازين بتي محمد عليه الصلاه ولا او كان حقا على الله ان او حق لترخوا قال ترخي بفضلي خوي داينا و كاوكه الرازيكه رزق يعني شلون تشبيهنا من ذلك كترقوى بو زوير بوا دايجي رازيك ولله المثل الاعلى تشبيه A baby, no, no? You get a baby, no, no, they eat a baby... A baby with a baby, that is what it means. You're satisfied with it. You're satisfied with it. If you add something to God would have to be pleased with it, You are satisfied with it. I am satisfied. A 만들 breakup where you are, You're satisfied with it. Only you're satisfied with it. Or the که توی تنها خاک و آوستی فرشیار ده دکریه چه پروردگار دو، چه معبد و پرستراو الله به تنهاین شتی ترش دومیان دین که تو چیبو سهمیان، آوکسی کبوتان نداو و چیابو آوستی فرشیار تو آوستی فرشیار جیب جکت، والله لا قبر ولامیده دیکار، نبیعتالقیم ولامیده دیکار، اگر والله لا دنیاش باوست اشترار دی حكتها هذا سالقين بدري والله من دنيا كي يلجئ عقيرتها. شفت جيني الديرة لوي أوددرويتها واحد. كواتبلكن راضي بن بفرست رابتي خوا. بن الرابتي بيغمباري خوا علي عليه صخرة. بلام زور خوا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. زور كز دلعين بزمانيا. أما إيمان من بخواه ناقة فرست وإيمان من بفي غمر إخوآش ناوية عليه صلصم كن راوي ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون لفاحشة فش حل ذكى لإيمان بقوق في غمر وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إخوآي قردى فرمى أوعاني من دارنيل أقربانجت كيربن بولاي قرآن كإخوة بولاي حديث في غمر عليه والسلام فرمد خواهای فرموا پیامبر واي فرموا هم معرضون کشته ليال كه آورش دينه داد تو خوش به ايمان دار دادني دشمن سلمايم نويجش دكه كبيش شد خواهاي فرموا اصلا باكار داناي سنتي پيامبر صهدم آواي هر جويش ليني و نازنيلي قويشته فايگرده فرموما اولاي كه بال مؤمنين آنان ايمان دارن و اي كلهم الحق ياتو اليهم دعوين اگر بدان مصلحت خويت داره پلده بذا قرب زاني لم لا تشيو حقك بلا أودانية أو, أو كشت ليها الذكاء. أفي قلوبهم مرض أمير تابو أم يخافون أي يحيف الله عليهم رسوله بل أولئك هم الظالمون خواجر الدفء وأنا ظالم ونخوشي فقلت غيان ده حيا. إنما كان قول المؤمنين خواجر الدفء إيمان دار ضاقين الشيا أو أنك إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أقربان قد كبروا خوف يا غنبان. فمتحوى ويفرموى فى رمضي خاصه ويفرموى اغلى بانك قَالُوا سَمِعْنَا سمعنا و اطعنا دلل بيستمانو جرالي لكينه سر سر سر شاوى جرالي كينه سر سر شاوى جرالي كينه سر سر شاوى جرالي كينه سر سر شاوى جرالي كينه جرالي كينه جرالي كينه جرالي كينه جرالي كينه كان أو كثانا كفائزا أو كثانا براوة أو كثانا سرفراز كمي أطيامة إيمان تنهى بقسانية الإيمان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمان أولي بقسيخ وما نقول إنه إيمان داري إيمان أولا دا درجة جي يجير بيت وعملوا كل دواج بيت المينة أجل بيت قتلا أخوة وايفر مبلي بسرشاو سمعنا وأطعنا ياكمري فاصم وايفر مو بلاي سمعنا واطعنا قالوا نبي فشتلي هاوكاي قال فيدوا تراخوا وايفر مو قبول انك او بزال النقوش اللي تضعه النقوشي فاو بزال تو الظالمي وسرقته سيرفراز ناوي فنا بخوا هر چند به خوش دایمان در کتب عمل بيس المنه كتو ايمان داري بو اوي خايفر وردگار روزي قيامه الرازيدكا خايفر وردگار بهشت بنسبه كاو جهنم بس قاعده كان واتبراء كان بائي معنا كمان بتجيشتنا وبه با اسلامتي مان بل يحاربونا وبه وبابا عملو كر دور في سلمانيين لروشتو ادابو نريت مان دا بابي سلم من نور بداتوا تنهاق سيجنبه بلان بعمل ذهيب وستين داو كرم الاخواي كرودجار رحمان في بكاو وببخشيشي خوي بمنبوره خوي فرودجار زيارتي لدينكت حاليمان اي فرودجار داوا دد كيروا مالك كي كبتو راضي بين بدینه کد راضی بین بن را و کد راضی بین ای خواهی فرود کار خواهی جانه ولله ذلو درون من داد هالقله خواهی فرود کار وامان لیکیل کرده وامان دامن بده تو ای أي فرورد قاربارني رحمة من بوبارني يا إلهنا يا رب العالمين أغتنا اللهم ربنا أغتنا اللهم أسقنا وأغتنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وأكرمنا يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد واله اجمعين واقول الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين